المأمور المخاطب والنبي صلى الله عليه وسلم وقصة مريم معطوفة على قصة زكريا عليه الصلاة والسلام وذلك لأن قصتهما كانت في زمن واحد ولما بينهما كذلك من التشابه والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب مريم والمراض بالكتاب القرآن الكريم مريم أي حديث مريم وحديث ولادتها واذكر خبر ابنها وما في ذلك من الآيات وما في ذلك من الآيات والعبر. ومريم هي ابنة عمران كما قال الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وقال سبحانه وتعالى في آل عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني وقيل إن مريم من سلالة داود عليه الصلاة والسلام وكانت من بيت طيب في بني إسرائيل ونشأت على العبادة والزهد والتبتل وكانت في كفالة زكريا عليه السلام قيل إن زكريا كان زوج أختها وقيل بل هو زوج خالتها وقد رأى زكريا منها عجبا كما قصه القرآن الكريم اما قوله تبارك وتعالى اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية انتبذت انفردت عنهم في مكان جهة الشرق قيل ان النصارى كانوا يعظمون جهة الشرق لانها تشرق منها الانوار ورؤية عن ابن عباس بسند صحيح ان النصارى اتخذوا المشرقة قبله لاجل ذلك وكان انفرادها عن اهلها في هذا المكان للعباده والتنسك وحتى لا تشتغل بكلام الناس يعني ان مريم عليه الصلاة والسلام لما انفردت عن اهلها في هذا المكان كان ذلك بقصد ان تنفرد بنفسها لعبادة الله عز وجل وان تنأى بعيدا عن الناس حتى لا تنشغل بكلامهم عن عبادة الله تبارك وتعالى معلوم ان مخالطة الناس فيها من الافات ما فيها فمخالطة الناس لغير حاجة يصيب الانسان بقسوة القلب وذلك من جراء كثرة الكلام كما انه يوقع في المحظور من الغيبة والنميمة والاستهزاء ونحو ذلك وفيه كذلك من السكوت على الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وفيه من تضييع الوقت ما فيه يقول الإمام بن قيم رحمه الله إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة وكم زرعت من عباوة وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول قال ففضول المخالطة فيها خسارة الدنيا والآخرة وإنما ينبغي العد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينها دخل عليه الشرش أحدها من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة وهؤلاء هم العلماء والثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته والثالث وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه والرابع من مخالطته الهلاك كله ومخالطته بمنزلة اكل السم ويقول ايضا رحمه الله وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وانزلت من محنة وعطلت من منحة واحلت من رزية واوقعت في بلية وهل آفة الناس إلا الناس فمريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا انفردت عنهم في هذا المكان حتى تتفرغ لعبادة الله عز وجل فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا تخذت من دونهم حجابا أي سترا وحاجزا بينها وبينهم وهذا هو الصواب في الحجاب أي ضربت بينها وبين أهلها بهذا الحاجز حتى لا يروها في عبادتها لله عز وجل فيكون ذلك أقرب إلى الإخلاص فأرسلنا إليها روحنا والمراد به جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل قل نزله روح القدس وقال نزل به الروح الأمين وأما الإضافة إلى الله عز وجل في إضافة تشريف وتكريم أي أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه تشريفا لجبريل وتكريما له كما أضاف سبحانه وتعالى أبوضية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى نفسه كذلك فقال عبدنا فهذه إضافة تشريف وتكريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا أي تمثل لها جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة بشر سوي الخلقة كامل الهيئة كان جبريل في هذه الحال على صفة الرجال ولم يكن على صفته الملكية بدليل قوله تعالى فتمثل لها بشرا صوية أي أنه كان ملكا وهذا هو الصواب أن جبريل عليه السلام هو الذي أتاها وأنه تمثل لها في صفة رجل حتى يفقه أو حتى تفقه عنه ما يقول، وحتى لا تنفر منه إذا رآته على صورته وهيئته الملكية، ولذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته الملكية إلا مرتين، وإنما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب وذلك في اكثر الاحيان وجاءه كذلك في صورة اعراب كما في حديث امر الخطاب الشهير اما السر في تسمية جبريل عليه السلام بالروح لان جبريل يأتي بالوحي والوحي هو حياة البشرية لان الدين هو الحياة الحقيقية والانسان اذا عاش بغير دين كان الحيوان افضل منه ولما كادت حياة الإنسان لا تصلح إلا بالدين وكان جبريل عليه السلام يأتي بالوحي الذي هو الدين كان روحا كما أن الجسد لا يحيى إلا إذا اتصلت به الروح فكذلك سمي جبريل عليه السلام بالروح لأنه يبعث الحياة الحقيقية في أجساد الناس ثم أخبر سبحانه وتعالى عما دار بين مريم وبين جبريل من حوار قالت مريم عليه السلام إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية إني أعوذ أي أعتصم, أعتصم بالرحمن منك اي من شرك وهنا كلام محذوف مقدر ان كنت تقيا فاخرج من عندي فذكر الله عز وجل هنا الشرط وحذف جواب الشرط وجواب الشرط يفهم من السياق فمريم تقول له ابني اعوذ بالرحمن منك ثم قالت إن كنت تقيا أي إن كنت تقيا فاخرج من عندي ودعني في خلوتي فإذا قيل كيف شرطت في التعوذ منه أن يكون تقيا والتقي لا يحتاج أن يتعوذ منه وإنما يتعوذ من غير التقي فالجواب أن التقي إذا تعوذ بالرحمن منه ارتدع لو تعوذت بالرحمن من التقي يرتدع ولذلك ابنة الجون لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال لها ماذا قال لها الحق بأهلك فقد عذت بعظيم فالتقي دائما إذا خوف بالله عز وجل خاف لأنه يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى فهي بكرت صفة الرحمة في اسم الله الرحمن لتستجيش مشاعره بذلك وفي قول أن التقي إذا ذكر بالله عز وجل تذكر في هذا القول او لهذا القول شواهد من هذه الشواهد مثلا قول ابن ادم لاخيه لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين فهذا الولد ابن آدم ذكر نفسه حتى لا تمتد يبه الى اخيه واراد ان يذكر اخاه فلم يكن تقيا فلذلك لم يتذكر وقد ذكر هو نفسه بذلك وكذلك في قصة الثلاثة الذين انحضرت عليهم الصخرة وهم في الغار ذكرت المرأة ابن عمها عندما جلس منها مجلس الرجل من امراته، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال الذي كنت قد أعطيت وفي ذلك أيضا ما أخرجه النسائي وأحمد من طريق قابوس ابن مخارق عن أبي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله ارأي الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله قال ذكره بالله وفي صحيح امام مسلم من حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده الشاهد للإنسان يمضي عليه إذا خاف من غيره أن يذكره بالله عز وجل أما التقي فإنه يتذكر ويرتدع وأما غير التقي فربما يحدث له التذكير نوعا من المؤاخذة والمراجعة فيراجع نفسه كما قال موسى عليه الصلاة والسلام للسحرة وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى قال الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فكانت هذه الكلمة على وجازتها سببا في مراجعة السحرة لأنفسهم وكانت دافعا لهم للإيمان بالله عز وجل في آخر النهار قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما منزكية. أي قال لها جبريل مطمئنا إنما هنا رسول أرسل إليك من عند ربك من عند ربك سبحانه وتعالى ذلك الرحمن الذي استعذت به مني حيث جئت لك لأنفذ أمر الله عز وجل لأهب لك غلاما زكيا أي لأعطيك غلاما زكيا وزكيا أي طاهرا من الذنوب والمعاصي والأثام وقيل زكيا أي ناميا في فعل الخير وقيل نبيا وكلها أقوال متقاربة لا عيسى عليه الصلاة والسلام لا شك كان طاهرا من الذنوب والخطايا وكان مسارعا في الخيرات وكان نبيا من الأنبياء فإذا قيل كيف تسنى لجبريل عليه السلام أن يقول لأهب لك غلاما زكية والله عز وجل يقول يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث فالله عز وجل هو الذي يهب فكيف تسنى الجبريل أن يقول لأهب لك غلاما زكية والجواب لما كان هذا الغلام بسبب نفخة جبريل عليه السلام نسبت الهبة اليه فلذلك نسب الهبة لنفسه فقال لأهب لك ولا من ذكي. مع ان هناك قراءة صحيحة وقراءة نافعة وابي عمر قال انما انا رسول ربك ليهب لك ليهب لك ولا من زكية اي ليهب لك ربك غلاما زكية ويؤخذ من قول جبريل عليه السلام لمريم إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا يؤخذ من ذلك أدب في التعامل مع الناس ألا وهو أنه ينبغي أن تطمئن من خاف منك لأول وهله ينبغي بغي ينبغي ان تحدثه بما ينزل السكينة عليه ويجلب الطمأنين اليه فقول جبريل عليه السلام لمريم انما انا رسول ربك هذا لشك يطمئنها لانها فوجئت بهذا الرجل في خلوتها فظنت ان هذا الرجل من الاشرار يريد ان ينزل بها شرا وهي امرأة وقد انعزلت عن اهلها فليس هناك من يحميها من هذا الرجل ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ ذقدوا على ذاود ففزع منهم قالوا لا تخف فطمأنوه لما رأى هذين الخصمين قد تصور عليه محرابه وهو في خلوته يعبد رب وسبحانه وتعالى فزع شيء مفزع فطمأناه وقال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية أي قالت كيف يكون لي غلام وأنا لم أتزوج ولم أكو بغيا أي, أي, أي لم أكو زانية فعلى أي صفة يكون لي غلام أي إذا انتفى عنها السبب للحمل، وهو اتصالها بالرجال فكيف إذن يأتي هذا الغلام أو هذا الطفل ومريم لما قالت هذا لم تستبعد قدرة الله عز وجل كما ذكرنا في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام زكريا لم يستبعد قدرة الله عز وجل وانما كان يسأل عن كيفية كيف يكون له غلام وقد بلغوا الكبر وامرأته عاقر فكذلك مريم لا تستبعد قدرة الله عز وجل وإنما تسأل عن كيفية مجيء هذا الغلام كما يحتمل أن يكون هذا السؤال أو هذا الاستفهام للتعجب من كمال قدرة الله عز وجل وهذا الذي ذكر الله عز وجل عنها في سورة مريم جاء في صورة آل عمران قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر وهنا جاء التفصيل ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية فهنا ذكر الله عز وجل العام ثم ذكر بعده الخاص وهناك اكتفي بذكر العام فيدخل فيه الخاص قال كذلك قال ربك هو علي هين اي ان الامر كما ذكرتي انت امرأة تاهرة عفيفة لم يمسسك بشر ولم تكون بغيا الأمر كذلك ولكن قال ربك الذي ارسلني اليك ان ايجاد الولد من غير مس بشر لك هذا شيء على الله عز وجل هين لا يحتاج الا ان يقول الله عز وجل كن فيكون ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا نقضية ولنجعله النجعل لنجعل وجوده آية للناس أي دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى على الإبداع والإيجاد والخلق من غير سبب فكما خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام من غير أب ولا أم كذلك يخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب وكما خلق الله عز وجل آدم من أب بلا أم فكذلك يخلق الله سبحانه وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو ليس له أب لذا عندنا القسمة ربعية من يخلق بغير أب ولا أم وهو آدم ومن خلق من الأم فقط عيسى ومن خلق من الأب آدم فاضل إيه وحواء وفاضل إيه نعم ومن يخلق من الأب والأم وهم سائر الناس كما بين الله تبارك وتعالى وقوله تبارك وتعالى ورحمة منا رحمة منا بمن رحمة منا به عيسى عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى جعله نبيا رحمة بأمه رحمة بأتباعه من المؤمنين الصادقين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية وكان أمرا مقضية يحتمل أن يكون هذا الكلام من تمام كلام جبريل عليه السلام مع مريم يعني بكلها وكان أمرا مقضية ويحتمل أن يكون خبر من الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان أمرا مقضية وهذا الامر المقضي هو ايجاد هذا الغلام من غير اب بل من ام فقط فحملته فانتبذت به مكانا قصية هنا ايضا محذوف مقدر فبعد ان قال جبريل لمريم ما قال نفق جبريل فيها أي عيسى فحملته بعدما نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام فيها ذكر غير واحد من السلف ان جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها الدرع اللي هو زي القميص الدرع للمرأة زي القميص اللي احنا بنلبسه ده للرجل فهذا الدرع نفخ في جيب مريم فوصلت النفقة الى فرجها فحملت من ساعتها حملت من ساعتها بعيسى عليه السلام وأحست بحملها وكان بقي عيسى في بطن أمه لم يأتي شيء لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على ما هو معهود عند الناس من أنها حملته تسعة أشهر وفانتبذت به مكانا قصيا والمكان القصي هو إيه؟ والبعيد المكان القصي هو البعيد وهذا المكان القصي لم يذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية وذكره الله تبارك وتعالى في موضع آخر من القرآن الكريم في صورة المؤمنون قال تبارك وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال المفسرون إنما كان ذلك ببيت لحم بفلسطين قال تبارك وتعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصية فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فأجاءها أي فألجأها المخاض يقال أجأته إلى كذا بمعنى اضطرته وألجأته إلى كذا. إذا فأجاه المخاض يعني إيه؟ ألجاه المخاض مش مش المخاض جاءها؟ لا، المخاض أي ألجاه المخاض إلى جذع النخلة والمخاض هو الوجع الذي يتقدم الولادة يقال مخضت المرأة تمض. إذا دنى وقت ولادتها مأخوذ من المخض والمخض هو الحركة الشديدة وسمي بذلك لشدة تحرك الجنين في بطن أمه عند قرب خروجه فأجاءها المخاض إلى جذع النخل وجذع النخل ساقها الذي تقوم عليه والمعنى بعد أن حملت مريم عليه السلام بعيسى وابتعدت به وهو في بطنها جاءها وجع الولادة فالجاءها الى جذع النخلة لتتكئ عليه عند الولادة فاعتراها في تلك الساعة في تلك الساعة ماعتراها من هم وحزن فقالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا ليتني مات قبل هذا أي أيه قبل هذا الحمل وقبل هذا المخاض الذي حل بي وكنت نسيا منسيا أي كنت شيئا منسيا مطروكا لا يهتم به أحد وكل شيء نسي وترك ولم يطلب فهو نسي قال القرطبي والنسي في كلام العرب الشيء الحقيير الذي من شأنه ان ينسى ولا يتألم بفقده كالوتد والحبل للمسافر وقرئ يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وهما لغتان زي الوتر والوتر يعني يجوز هذا ويجوز ذلك يقول الالوسي ما ملخصه وانما قال ذلك مع انها تعلم الوعد الكريم من الله تبارك وتعالى على لسان جبريل استحياء من الناس يعني هي جبريل لما جاءها واخبرها لماذا ارسله الله تبارك وتعالى اليها قال لأهب لك غلاما زكية اذا هي تنتظر غلاما زكية فلماذا بعد ذلك تقول يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا المنسيه لأن الان امام واقع الان ستواجه اهلها وقومها فهي تقدر ما سيكون فمن من من شدة استحيائها من الناس وخوفا من لائمتهم لأنهم لا بد أن يلوموها ولأن في كل قوم من السفهاء من لا يستمع إلى مريم فسانالها من ذلك فسانالها من ذلك أذن شديد لا شك فلذلك قالت ما قالت وتمني الموت لمثل ذلك لا كراهة فيه لأنه أمر يتعلق بالدين وأمر يتعلق بأن أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد متمنيا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ففي هذه الآية دليل على جواز تمني الموت عند الخوف من الفتنة في الدين إذا الإنسان خاف على نفسه الفتنة يجوز له أن يتمنى الموت قال عمر الخطاب رضي الله عنه اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرد قال ابن كثير رحمه الله فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبره قال وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية فقالت يا ليتني مت قبل هذا اي قبل هذا الحال وكنت نسيا منسية اي لم اخلق ولم اكو شيئا فيستفاد من هذه الاية عدم كراهة تمني الموت اذا نزلت فتنة في دين المر فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية فناداها من تحتها فيها القراءتان فناداها من تحتها هذه قراءة القراءة الثانية فناداها من تحتها والمفسرون في تعيين من ناداها على قولين القول الأول أن الذي ناداها هو جبريل عليه السلام والقول الثاني أن الذي ناداها هو عيسى عليه السلام فعلى القول الأول أو القراءة الأولى فناداها من تحتها ألا تحزني أي ناداها جبريل من مكان تحتها لأنها كانت على ربة مرتفعة فناداه جبريل عليه السلام من مكان منخفض عنها. وعلى القراءة الثانية أيضاً فناداه من تحتها على إنه الذي ناداه جبريل أي ناداه الذي هو تحتها جبريل عليه السلام لأنه كان كما قلنا في مكان منخفض. وعلى القول الثاني وهو قول من قال من الذي نداها هو عيسى عليه الصلاة والسلام. فإنها لما وضعتهم لا شك أنه كان تحتها تحت رجليها فلذلك ناداها عيسى وهو تحت رجليها وهو تحتها سواء قلنا من أو من فن يعني القراءتان يجوز فيهما أن يكون المنادي جبريل أو عيسى يعني القراءتان لا تعين من ناداها هل هو عيسى او جبريل يعني يجوز على القراءتين ان يكون المنادي جبريل او يكون عيسى عليهم الصلاة والسلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأيهما ارجح في تعيين المنادي الذي نادى مريم عليها السلام الذي يظهر والله تبارك وتعالى اعلم أن عليه السلام هو الذي نداها ويؤيد ذلك قرينتان القرينة الأولى من السياق نفسه فالضمير يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور في هذه الآية هو عيسى عليه السلام بإن الله تبارك تعالى قال فحملته فانتبذت به مكان قصير فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فالمذكور هنا هو عيسى والقرينة الثانية قرينة قوية وهي أنها أي مريم عليه السلام بعد ذلك لما جاءت به قومها تحمله وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه فمعنى ذلك أنها علمت من قبل أنه تكلم وخرق العادة فتكلم في المهد وأنه سيتكلم ويرد على قومها ولذلك أشارت إليه حتى يكلمهم ولذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية فيتقول هذا هو الذي يرد عليكم سيتكلم فلولا أنها قد سمعت عيسى عليه السلام من قبل ما اشارت الى عيسى ليكلم قومها وبهذه القرينة استدل سعيد بن جبير رحمه الله على ما قلنا فنادها من تحتها الا تحزني فتجعل ربك تحتك سريع اي ناداها عيسى على القول الراجح كما قلنا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سري وما هو السري السري فيه قولان قول الاول انه الجدول اي النهر الصغير الجدول او النهر الصغير الجدول هو النهر الصغير يعني ويدل على ذلك قول تبارك وتعالى بعد ذلك فكلي واشربي أي كل من إيه من الرطب التي تساقط وشرب منين؟ شرب من هذا النهر ها؟ والقول الثاني إن السري هو عيسى عليه الصلاة والسلام والسري في لغة العرب هو الرجل الذي له شرف ومروء ومنه قول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم ولا صرات اذا جهالهم ساد فالشعر يقول ان الناس لا يصلح ان يعيشوا فوضى لا سادة لهم يسودونهم ويوجهونهم ويسوسون امرهم واذا كان هؤلاء السادة هم الجهال فاذا ليس هناك سادة هذا يقول الشاعر رحمه الله فأرجح القولين هو القول الأول ان السري هو إيه؟ هو النهر بقارنة قوله واشربي وقد ورد في تفسير ذلك حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف جدا ولكن يعني كل إن هو ورد فهذا يشعر بصحة هذا التفسير وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السرية الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سرية نهر أخرجه الله لها لتشرب منه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عين هذا أيضا معطوف على ما قاله عيسى عليه الصلاة والسلام لأمه وهزي إليك بجذع النخل والباء هنا اصحاب اللغة يقول انها مزيدة للتوكيد مزيدة ايه للتوكيد ولها نظائر في كتاب الله عز وجل كثيرة كقوله تبارك وتعالى فليمدد بسبب الى السماء فالباء هنا يقول انها مزيدة للتوكيد وكذلك في قوله تبارك وتعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالده وانما يتنبت الده فقالوا هذه مزيدة للتوكيد لان فعل الهز يتعدى بنفسه فعيسى عليه السلام والسلام يقول لا وهزي اليك بجدع النخل اي حركي نحوك او جهة اليمين او الشمال جدع النخلة أخذ العلماء من ذلك مشروعية الأخذ بالأسباب وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى وإذا كان الله تبارك وتعالى يقدر الأشياء بلا أسباب فإنه سبحانه وتعالى هو الذي أمر العباد أن يأخذوا بالأسباب والأيات والأحاديث على ذلك أكثر من أن تحصى، فهذه الآية يستدل بها على مشروعية الأخذ بالأسباب، وذلك من وجوه الوجه الأول قول الله تعالى فيها وهزِ إليك وهزِ إليك بجذع النخلة، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسقط الرطب عليها ها؟ يسقط الرطب عليها بغير هز إذا كان الله سبحانه وتعالى أخرج منها غلاما من غير أن يمسها بشر ألا يقدر سبحانه وتعالى على أدنى من ذلك الرطب موجود فتنزل هذه الرطب أو ينزل هذا الرطب على مريم علينا السلام بغير هز كذلك جذع النخلة في الغالب لا يهز يعني انت لو ذهبت تهز جذع النخلة تتهزي النخلة صعب جدا اللي انت تهز جذع النخلة لكن مجرد انها تمد لدها وتحاول هز جذع النخلة فقد اخذت بالاسباب واذا كان ذلك لا يمكن او يكون من الصعوبة مكان للرجل القوي فما بالك وهي في حالة المخاض في حالة ضعف ووهن ومع ذلك امره الله عز وجل بهزر النخلة فهزها لابد ان يكون ايه ضعيف لابد ان يكون ايه ضعيف يقول القرطبي رحمه الله استدل بعض الناس من هذه الاية ان الرزق وان كان محتوما فإن الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى آية وكانت الآية تكون بغير هز ها؟ يعني ممكن الرطب ينزل بغير هز ولذلك قال الشعر ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع لساقة الرطب ولو شاء أن تجتنيه من غير هزه جنته ولكن لكل شيء سبب فكلي واشربي وقرري عينا أما قوله تبارك وتعالى وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنينيا طبعا لما الرطب يسقط من أعلى النخلة ما عساه أن يكون بعد ذلك لابد ان هو يصيبه اذى من الارض ها؟ لما رطبا يطرية يشتمرا رطب، ولا هي بلحة تنزل من اعلى النخلة هتعمل ايه في الارض هتنزل على الارض لابد ان هي تحمل من الطراب الذي في الارض لكن قول تبارك وتعالى الجانية يعني ليس فيه اذى كانه مجنب ايه بالايد لانه واحد كده طلع ايه ولمه باليد تساقط عليك رطب جنيا فكلي واشربي وقري عينا كلي واشربي كلي من ايه من هذا التمر او من هذا الرطب واشربي من هذا الجدول هذا النهر الصغير وقري عينا اي طيبي نفسا وترضي عنك الاحزان يقال قره عين فلان إذا رأت ما كانت متشوقة إلى رؤيته لما ترى شيئا تتشوق إلى رؤيته نقول فلان هذا قرت عينه وهو مأخوذ من القرار بمعنى الاستقرار لأن العين إذا رأت ما تحبه سكنت إليه ولم تنظر إلى غيره وأخذ من هذه الآية كما يقول عمر بن ميمون رحمه الله وقتل هذه الآية إن خير ما تأكله المرأة بعد ولادتها الرطب لأنه لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله تبارك وتعالى مريم هكذا يقول عمر الميمون يقول هذه الآية فيها دليل على ان احسن شيء تأكله المرأة بعد ولاده هو ايه الرطب ليه يقول لو كان هناك شيء احسن كان الله, كان الله تبارك وتعالى اطعم مريم اياه فلما قال لها كل واشربي وقرعين كل من هذا الرطب واشربي من هذا الجدول علم ان الرطب افضل ما تأكله المرأة بعد ولادته وهو كذلك افضل ما يدخل حلق الغلام بعد ولادته ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الصبيان بعد ولادتهم فاما ترين من البشر احدا فقول اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا بين الشرط وجوابه كلام محذوف تقديره أن عيسى قال لأمه لا تحزني يا أمي بسبب وجوده بدون أب وطيبي نفس لذلك فإما ترين من البشر أحدا كائنا من كان فسألك عن أمري إبه هنا المحذوف إيه فإما ترين من البشر أحدا فسألك إيه فسألك عن أمري يعني من أين أتيت بهذا الولد فسالك عن أمري فقول إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقول له إني نظرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا وقيل إن مريم أمرت بالإمساك عن الكلام. ليكفيها ولدها بما يبرئ ساحتها لان من قومها من هو سفيه وهؤلاء السفهاء اذا تكلمت معهم لابد ان يؤذوها غاية الاذاء فلذلك امرت ان تكلم احدا من قومها وانما الذي يكلمهم هو عيسى عليه الصلاة والسلام وقيل اذن لها بالكلام بهذا القدر فقط يعني لما حد يكلمها تقول لهم ادني ان قررته للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه هذا ما بها به رغم ان هذا ايه رغم ان هذا كلام واستظهر بعض المفسرين ان الله عز وجل امرها ان تنذر لله الصمت وانه سبحانه وتعالى امرها اذا كلمها أحد أن تؤمئ بأنها نظرت لله تبارك وتعالى صوما وقد كان ذلك جائزا في شريعتهم ومما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى عندهم وإنما قال ذلك هذا المفسر لأنه لا يجوز أن يأمرها بأن تقول لقومها إني نظرت وهي لم تنظر لأن هذا يكون كذبا فلذلك استظهر ان الله عز وجل كان قد امرها ان تنذر امساكا عن الكلام وان تشير مجرد إشارة ولا تتكلم ويوخذ من هذه الاية كراهة مبادلة السفهاء انسان لا يجادل سفيها لانك اذا جادلت هذا السفيه لابد ان يؤذيك بكلامه ولذلك من كلام السلف يقول بعض السلف من اذل الناس سفيه لم يجد مسافها من اذل الناس ايه السفيه الذي ايه لم يجد مسافها يعني ما يجيش جيتش واحد بيجريف سفهته سفاهته فيذل اه اه فأت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريّا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريّا، أتت مريم حاملة ولدها، فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريّا، الشيء الفري إما أن يكون مربيه أمر منكر. عظيم واما ان يكون المعنى قد جئت شيئا بديعا عظيما خارقا للعادة والقول الاول هو الارجح القول الاول هو الارجح لانهم لم يقولوا ذلك متعجبين وانما قالوا ذلك ايه منكرين على مريم عليها السلام فهدف به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا شيئا قبيحا منكرا من الافتراء وهو الكذب ويدل على ان هذا هو مرادهم ان الله عز وجل قال في سورة النساء وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فهذا هو قولهم لما قالوا ذلك كانوا يقصدون أن يرموا مريم عليها السلام بالبغاء والزنا، فأذب به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية هل كانت مريم أخت هارون هارون ابن عمران ومريم بن عمران لا بينهما مئة سنة بينهما إيه السنين وإنما هو هارون الرجل الصالح الرجل الصالح إما أن يكون أخاها بالفعل وإما أن يكون أخاها من جهة الصلاح والتقوى قال قتابه كان هارون مصلحا في عشيرته وليس بهارون اخي موسى ولكنه هارون اخر وعن المغير ابن وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يعني كما قال القرطبي وغيره يعتبر خصلا في محل النزاع قال بعثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل نجران اهل نجران دول ايه نصارى فقالوا ألستم تقرؤون يا أخت هارون قلت بلى وقد علمتم ما كان من بين عيسى وموسى يعني انتم تقولوا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسا وانتم تعلموا ان بين عيسى وموسى زمن طويل قال فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألا أخبرتهم انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين من قبلهم يبا اذا هذا الاخ لمريم كان اسمه ايه كان اسمه هارون فهم يقولون يا اخت هارون ها وقيل يا اخت هارون يا شبيهة هارون في في الصلاح والعباد لكن القول الاول ايه ارجح انه اخوها بالفعل وكان رجلا صالحا ولذلك ذكروها بصلاح اخيها وابيها وامها يا اخت هارون ما كان ابوك سوء وما كانت امك بغية يا اخت هارون ذلك الرجل الصالح يعني يقولون هنا كذا يا اخت هارون ذلك الرجل الصالح التقي ما كان ابوك سوء وما كانت امك بغية ووجه تذكيرهم لمريم عليه السلام بصلاح اخيها وامها وابيها ارادوا ان يزيدوا من تأنيبهم وتوبيخهم وتبكيتهم لمريم عليه السلام بما ظنوه فيها من انها اتت بهذا الولد عن طريق البغاء فابدوا لها مزيد من التعجب وهم يقصدون بذلك ان يقففوها ولذلك قال الله عز وجل وبكفرهم وقبلهم على مريم بهتانا عظيما ولذلك الإمام مالك رحمه الله يستدل بهذه الآية على ان التعريض بالقذف قذف ان التعريض بالقذف ايه قذف ان احنا عندنا في الفقه هل اذا عرض رجل لرجل في القذف يعد قذفا يحد به pero مختلفون والجمهور على انه لا يعد قذفا اما الامام مالك فيرى ان التعريض قذف ويستدل بهذه الايه ان قالوا لها ايه يا اخت هارون ما كان ابوك امراؤ وما كانت امك بغية يعني طب ما انت مت باغيه ازاي يعني هما يزين يقول كده يعني ابوك ما كانش امراؤ سوء وامك ما كانش زانيه ها فالامام مالك يقول لو لو رجل قال رجل انا لست بزان يعني معناه ايه دور على نفسك انت يبا كده ايه بيعرض ايه هنا ايه؟ يحد حد القذف ويستدل بالموضع الثاني وبقولهم على مريم ايه بهتانا عظيما تسمى الله تبارك وتعالى بهتان فاشارت اليه اشارت مريم الى من الى عيسى عليه السلام قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيه يعني أشارت إليهم كلموا هذا كلموا هذا قلنا هذا دليل على أن الذي كلمها من تحتها هو عيسى عليه السلام فأشارت إليه قالوا قالوا متعجبين كيف نكلم من كان في المهد صبية هذا شيء مستحيل أن نكلم هذا الرضيع الذي في المهد والمهد هو المضجع الذي يهيء للصبي في رضاعه وقولهم هنا كيف نكلم من كان في المهدي صبية إنما قالوه تعجبا من إشارة مريم عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي يعني شوف انظر الأول كلمة قالها عيسى عليه الصلاة والسلام هذا من الإعجاز أول حاجة أن لهم إيه إني عبد الله عشان ما يجيش واحد نصراني صليب يقول لك إن عيسى عليه السلام هو, إيه هو الله أو ابن الله أو ساله الثلاث ده هو أول كلمة بيها إيه إني عبد الله فنزه جلاب ربي سبحانه وتعالى عن الولد وأثبت لنفسه العبودية إني عبد الله ففي ذلك أعظم زجر للمصارى عن دعواهم ان عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله او ابن الله وهذه الكلمة التي نفق بها عيسى اول ما نطق ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع اخرى قول عيسى قال يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وفي موضع اخر ان الله ربي ها؟ ان الله ربي وربكم ان الله ربي وربكم والاية الأخرى هو ربي وربكم ففي آيات كثيرة عيسى عليه السلام يذكر بني إسرائيل بعبوديته وأنه ليس ابن لله سبحانه وتعالى قوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا هل آت الله تبارك وتعالى عيسى الكتاب وهو في المهد وجعله نبيا وما زال صبيا هذا القول قاله بعض المفسرين لكنه ليس صوابا لانه هذا القول يحتاج الى دليل وظهر الاية لا يكفي فقوله تبارك وتعالى اتاني الكتاب وجعلني نبيا ليس المراد لان الله سبحانه وتعالى اتاه الكتاب في الصغر وإنما وانما عبر بالماضي لتحقق إيه الوقوع اتاني الكتاب اي سيأتيني الكتاب عندما يأتي هذا الموعد وذلك الزمان ويجعلني نبيا كذلك عندما يريد الله تبارك وتعالى ذلك فالفعل الماضي قد يعبر به عن المستقبل ويراد به إيه تحقق الوقوع طب هاتي أمثلة من كتاب الله عز وجل اتى امر الله فلا تستعجل ها اتى امر الله هو القيامه قامت لا قال الله تبارك وتعالى ها ونوفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الارض طب ونفخ في الصور خلاص لا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا كل هذه أفعال إيه؟ في الماضي وإنما عبر على المستقبل بها لتحقق الوقوع يبقى قوله آتاني الكتاب أي أن الله عز وجل سيؤتيني الكتاب في المستقبل وفي هذه الآية رد على القدرية يعني عيسى على السلام يرد على القدرية لبقى لأن عيسى يقول إيه؟ أن ده يحصل وأن هذا سبق في عدم الله وأن الله صلحة القدر فعيسى كان يرد على القدرية قبله القدرية إيه, إيه؟ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني طبعا القول الثاني أنه ربنا صلحة تعالى جعله نبي وهو, وهو صبي وأنه أكمل عقله وكلفه وفي المهد كل ده كلام بعيد كل كلام بعيد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا جعلني مباركا المبارك هو كثير خير كثير خير وكثير بركته حينما يحل أو يحل تحل معه الخيرات والبركات وتنزل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا اوصاني بالمحافظة هنا أيضا هنا ايه محزوف او صاني بالمحافظة والمداومة على الصلاة وعلى الزكاة طيلة حياتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا اي مطيعا لوالدتي بارا بها محسنا اليها لم يجعلني جبارا اي لم يجعلني متجبرا مستكبرا شقيا اي من الشقاء والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث هذا ذكرناه في قصة يحيى عليه السلام السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حية أي السلام علي من الله عز وجل في هذه الأطوار عند الولادة وعند الموت وعند البعث وفي هذه الآية دليل على جواز مدح الإنسان لنفسه إذا أراد أن يعرف نفسه إلى الغير ولم يرد بذلك افتخارا ولا استكبارا على غيره يعني عيسى عليه السلام الآن يقول إيه يقول والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي قبلها يقول اتاني الكتاب وجعلني نبي وقبله يقول برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ويوسف عليه السلام ماذا قال للملك قال له ايه جعلني على خزائن الارض ان ايه حفيظ عديد فالان هو يفتخر هل يمدح نفسه ام يعرف بما فيه من الخصال التي لأجلها ينبغي أن يكون على خزائن الأرض لمصلحة الناس وهو لا يريده بذلك علوا ولا فسادا ولا استكبار الأولى ويريد الثانية وهي أنه يريد بذلك أنه يعرف بنفسه ولا يريد الفخر ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر اسم الإشارة ذلك في قوله ذلك عيسى بن مريم إشارة إلى ما ذكر من صفات عيسى عليه السلام في الآيات المتقدمة، وقوله تبارك وتعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق لغ قول هنا فيه قراءتان إحداهما قراءة الجمهور بضم الّ قول الحق والثانية بفتحها وهي قراءة ابن عامر وعاصم طبعا على قراءة الرفع ذلك عيسى بن مريم قول الحق إيه؟ إذا هنا خبر مبتدا محذوف والمعنى ذلك الذي أخبرناك عنه بشأن عيسى وأمه، هو قول الحق والحق لا هنا مين؟ قال هو الله عز وجل إن من أسمائه الحق سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق يبقى صح أنه يكون المراد به الله عز وجل ويصح أيضا يكون المراد بالحق هنا المضاد للباطل يعني هذا قول الحق وليس قول الباطل أما القراءة الثانية قول الحق يقول نظر القول هنا مصدرا مؤكدا أي ذلك الذي قصصناه عليك أيها الرسول من شأن عيسى بن مريم هو القول الثابت الصادق الذي اقول فيه قول الحق والاضافة هنا من باب اضافة الموصوف الى صفة اي القول الحق فقوله تعالى وعد الصدق اي الوعد الصدق الذي فيهم ترون بيان لموقف الكافرين من هذا القول الحق الذي ذكره الله عز وجل عن عيسى وانه عيسى عليه السلام هو عبد لله عز وجل وقول يمترون أي يشكون من الامتراء والامتراء هو الشك ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نزه سبحانه وتعالى نفسه عن الولد ما كان لله أن يتخذ من ولد أي ما يصح وما يستقيم أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد او ان يتخذ ولدا سبحانه وتعالى لان الولد انما يتخذه الانسان لضعفه وحاجته الى الولد انت بتحب الولد لانه يحينك على حياتك ويساعدك في معيشتك فانت تحتاج الى الولد لضعفك وقلة حيلتك والله عز وجل هو القوي والله سبحانه وتعالى هو الغني فلا يحتاج سبحانه وتعالى الى الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ثم بيلنا سبحانه وتعالى ما يدل على قوته وغناه فقال جل وعلا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي لا يتصور في حقه اتخاذ الولد ليه؟ لأنه إذا أراد قضاء أمر فإنما يقول هذا الأمر كن فيكون في الحال دون تأخير. ما محتاج الولد ليه؟ مش محتاج للولد عشان يساعده، ولا محتاج للولد من فقر. ده هو مجرد ما يريد الشيء يقول الشيء إيه؟ كن فيكون. إذن ماذا يحتاج الولد؟ سبحانه وتعالى. ولذلك نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن اتخاذ الولد ثم بين سبحانه وتعالى أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله قرئ بالكسر وقرئ بالفتح وإن الله ربي وربكم وإن الله ربي هنا إن على الاستئناف أي وإن عيسى عليه السلام قال لقومه أيضا وإن الله تعالى هو ربي وربكم فاعبدوه أي يخص له إيه في العبادة أما القراءة الأخرى بالفتح فبتقدير حذف الجر وإن أي وقال عيسى لقومه ولأن الله ربي ها وربكم فاعبدوا كما في قوله وأن المساجد لله فلا تبعوا مع الله أحدا هنا أيضا محزوف حرف الجر ولأن المساجد لله فلا تبعوا مع الله أحد فاختلف الأحزاب من بينهم فويلوا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الأحزاب دمع إيه قلنا من قبل الحزب هو الجماعة من الناس الذين تحزبوا حول فكرة او رأي واحد لا يأخذون بغيره ولذلك يقول لك حزب كذا حزب كذا حزب كذا ليه لان لهم فكر ودول لهم ايه فكر فالله عز وجل يقول فاختلف الاحزاب من بينهم والمراد بالاحزاب هنا اهل الكتاب من اليهود والنصارى اختلف الأحزاب في ماذا اختلفوا في مهية عيسى عليه الصلاة فبعضهم قال هو الله عز وجل وهؤلاء هم اليعقوبية وبعضهم قال ابن الله وهؤلاء هم النصطورية وبعضهم قال ثالث ثلاثة وهؤلاء هم الاسرائيلية فقول تبارك تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الويل اللي هو شدة العذاب او شدة الوجع فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم المشهد هنا بمعنى الشهود والحضور اي فويل لهم من حضور هذا اليوم الذي يرون فيه مشهدا عظيما بما فيه من الأهوال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه